بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم تغي مظات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وإن فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ வாராமல தி வாசூ குலூரம் ஹயோரம் குன்ன முஸ்லிமீனிங் ச இவி சித ايها الذين امنوا كونوا انفسكم واهليكم نارا كونوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملا كَتُبَ غِلَاضٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ